بوك تو سديم ديسية ديوج تسعة وسبعون تسعة وسبعون بريد عفنة الصفات اثنين الصفات اثنين معم ناسب مدريشاتي انا البس ثوبا ازرق انا لابس ثوبا ازرق مع من سيبه تشيربينيه شاتي انا البس ثوباً أنا ثوباً أنا البس ثوبا اخضر انا لابس ثوبا اخضر كوبيم تشيرنو تاشكو سااشتري شنطه يد سوداء سااشتري شنطه يد سوداء سأشتري شنطة يد بيضاء Potrzebuję nowe أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. Potrzebujem rychłe أحتاج لسيارة سريعة. Potrzebujem wygodne auto. احتاج لسياره مريحه. احتاج لسياره مريحه. Там هناك فوق تسكن امراه كبيرة السن. هناك فوق تسكن امراه كبيره السن. Tam hore býva testá žena. Hunek fauk, taskunu imra a semína. Hunek taskun imra a Tam dole býva zvedavá žena. Hunek taht, taskunu imra a fudulíja. taht, taskun imra a fudulíja. Naši hostia boli milí ľudia. Du'ufuna kano unasan lutafa'. Du'ufuna kano nas lutafa'. Naši hostia boli zdvorilí ľudia. Du'ufuna kano unasan muhadhhabin. Du'ufuna kano nas muhadhhabin. Naši hostia boli zaujímaví ľudia. ضيوفنا كانوا ناس مهمين لدي اطفال محبوبون لدي اطفال محبوبون ال لكن الجيران لديهم اطفال وقحون لكن الجيران لديهم أطفال وقحون سو واسه هل أطفالكم مؤدبون هل اطفالكم مؤدبون